وأهميته بالنسبة لدارس العلوم الإسلامية ثم تحدثنا عن تعريف الدين ومفهوم الدين ماذا يعني ومقارنته بالمعاني الأخرى في اللغة وفي الاصطلاح عند المفكرين العلماء المسلمين وعند المفكرين الغربيين حتى نكون صورة موضوعية عن هذا المفهوم فلا بد لدارس هذه المادة أن يعرف ماذا يدرس رغم أن يعني أننا نستعمل كلمة الدين استعمالا يوميا ويكاد يكون شائعا لكن أحيان كثيرة ربما في كثير من الأحيان قد يسأل البعض عن هذا التعريف عن ماذا يعني الدين وقد لا يجيب أو ربما يجيب الإجابة غير الدقيقة أو غير الكافية فكان ضروريا أن نقدم بهذه المقدمة ونعرف المعاني الأخرى الملة والمذهب وغيرها مما يرتبط بمفهوم الدين أو المعاني المرادفة لهذا المفهوم أو لهذا اللفظ اليوم ندخل في صلب الموضوع ونبدأ باستعراض الديانات الكبرى السماوية ونحن قلنا أن منهجنا سينصب على دراسة الديانات السماوية الكبرى اليهودية والمسيحية ثم الإسلام وإذا كان لدينا متسع من الوقت فإننا سندرس الديانات غير السماوية خاصه ديانات الهند الكبرى المنهج المتبع في هذه الدراسه هنالك منهجان يعني اذا اردنا ان نحدد صوره للمنهج يمكن هذا المنهج ان ينقسم الى قسمين اولها المنهج المقارن والثاني يمكن ان نسميه منهج دراسه كل دين على حدا. المنهج المقارن كما تلا هذا منهج ينتخب الموضوعات الرئيسيه في كل دين ويركز عليها ويقوم ببحثها وتمحيصها ودراستها دراسه موضوعيه فهو منهج موضوعي ياخذ موضوعات ياخذ مثلا فكره الله أو الألوهية في الأديان ويستعرضها في الأديان المختلفة ثم مثلا يعطي النبوة ويدرسها في الأديان المختلفة مثلا الله النبوة التشريع وما إلى ذلك وهو منهج اتبعه على سبيل المثال المرحوم الأستاذ العقاد في كتابه الله الذي هو بحث في نشأة العقيدة الإلهية فأخذ شريحة ودرس موضوع الألوهية في وتطورها عبر مراحل البشرية المختلفة وعبر الديانات المختلفة ويقارن منهج موضوعي مقارن ياتي شخص مثلا يدرس النبوه او التشريعات في الديانات هذا المنهج يعني منهج علمي وربما فيه عمق كبير لكنه قد فيه يعني له اوجه قصور بالنسبة إلى بحث نريد أن نقدمه لدارس لدارس العلوم الدينية أو الإسلامية أو لدارس ال الاديان بشكل عام. لماذا؟ اولا أن هذا المنهج يعني فكرة الله في الاديان السماوية لها شأن كبير، لكن في اديان أخرى ربما ليس لها شأن. ربما يظهر موضوع اخر مثل النيرفانا مثل يعني الخلاص لها موضوع ربما اكثر شأنا من موضوع الالوهيه ايضا نجد مثلا ان التاريخ احيانا يلعب دورا في دراسه الدين ومعرفته اكثر من موضوع اخر يعني دراسة تاريخ اليهود مهم جدا في معرفة تطور عقائد اليهود وإلا كيف نعرف التحريف الذي حصل في الديانة اليهودية لا نستطيع أن نلم به أو نعرفه الذي أشار إليه القرآن الكريم التحريف حرف التوراة ما لم نعرف تاريخ اليهود أنفسهم نعرف الممالك التي تأسست وكيف انهارت عندهم ثم السبي وكيف كتبوا التلمود وهم تحت ظلال السبي البابلي حينما أخذهم نبوخذ نصر أسار إلى بابل فتكونت عندهم عقدة عقدة معينة تجاه الشعوب ورد فعل جد كبير تجاه الشعوب الأخرى فكرة الشعب المختار والاستعلاء والعزلة التي التصقت بتاريخ اليهود ربما هي نابعة من هذه الظروف والملابسات السياسية والتاريخية فلذلك دراسة تاريخ اليهود ضروري بينما ربما في أديان أخرى ليس مهما أن هنالك نص أو وحي إلهي نزل مثلا في القرآن الكريم نزل نص وحي إلهي فأن التاريخ لا يقدم ولا يؤخر في معرفة هذا النص وهكذا تجد موضوعات يعني لا نستطيع أن نلم بالدين بدين معين من خلال دراسة موضوعات معينة فتجد هذا الموضوع مثل فكرة التناسخ في الديانات الهندية تطغى على موضوعات أخرى في المسيحية موضوعات ربما تركيز عليها أكثر من التركيز في الإسلام فكيف نلم إذن نقول والله إحنا درسنا المسيحية لهذا السبب ذهب بعض دارس بعض دارسي الأديان والمذاهب أو كثير منهم إلى دراسة كل دين على أحده دراسته من نبذة مثلا يأخذون نبذة تاريخية عن نشأة هذا الدين ظروفه ملابسات التي نشأ فيها ثم يدرسون عقائد هذا الدين أنبياؤه مؤسسه إلى غير ذلك التشريعات فيستوفون دراسة كل دين على حدة ويقارنون ما أمكن للمقارنة وهذا هو المنهج الثاني هذا هو المنهج الثاني ودرج على ذلك بعض الباحثين في دراسة كل دين على حدة ويقارنون ما أمكنت المقارنة وهو ما سوف نسير عليه في دراستنا أو في أبحاثنا هذه إن شاء الله في دراسة اليهودية والمسيحية والإسلام فنستوعب دراسة الدين في نشأته التاريخية في عقائده في أنبيائه إلى أهم كتبه وأسراره إلى وضعه المعاصر الحالي وكيف تطور حتى العصر الحديث ومهم جدا أن نعرف هذه الديانات وتطوراتها في العصر كما هي اليوم لأننا نعيش ونتعايش مع هذه الأديان بوضعها الحالي. فلا بد أن نعرف إلى أين رسمت سفينتها وكيف انتهت حتى هذا العصر. من هنا نبدأ دراست دراستنا عن اليهودية. فقلنا أن تاريخ اليهود. وتاريخ اليهودية ضروري مدخل هام لمعرفة عخاءة اليهود والديانة اليهودية اليهود يعني يرتبط الذهن حينما يتبادر دراسة اليهودية يتبادر إلى الذهن عدة أماكن عدة وبقاع ودول عاشوا فيها وتنقلوا وترحلوا وربما أقاموا وبنوا بعض الدول القصيرة الأجل نسبة إلى عمر الدول والحضارات التي كانت في ذلك الحين فحينما يرد تاريخ اليهود طبعا ارتبط صراعهم التاريخي بفلسطين لكن هم قبل فلسطين كانوا يعني يجب أن نشير إلى العراق وشبه الجزيرة العربية التي سميت فيما بعد بالسعودية أو المملكة العربية السعودية يعني التسمية الحالية السعودية وكذلك وكذلك لاحظوا هنا بالأردن وهنا نهر الأردن البحر الميت هذه ضروري هذه بحيرة طبرية هنا البحر الميت وهنا نهر نهر الأردن كذلك ارتبط تاريخهم هذه شبه جزيرة سيناء سيناء وهذه مصر لاحظوا لبنان سوريا هذه بقاع وحضارات عاشت فيها حضارات وعمرت فيها حضارات قديمة قديمة جدا ف. اذا اخذنا اولا فلسطين فلسطين مهد الحضارات القديمه كان يسكنها قوم يسمون الكنعانيون يعني هذه المنطقه اللي ما تسمى بلاد الشام والعراق أصلا الأقوام التي نزحت إليها أو سكنتها هي نزحت من الجزيرة من شبه الجزيرة العربية يبدو عاشت قبل خمسة آلاف أو أكثر خمسة آلاف سنة في الألف التالثة قبل الميلاد يعني خمسة آلاف سنة ظروفة خط وجدب شديد مما أدى بها إلى أن تهاجر هذه القبائل هاجرت قبائل متعدده إلى العراق وإلى سوريا ولبنان وفلسطين في العراق سموا بعد ذلك الفلدانيون البابليون يعني والبابليون والاشوريون في شمال في شمال العراق وهنا قلنا الكنعانيون وفي لبنان وسوريا الفينيقيون فالاصل الواحد هو الاصل السامي هذه كلها قبائل ساميه قبائل لكنها بعد ان ذهبت الى الجزيره يعني الى هذه البلدان تسمت بهذه اصبحت تطلق عليها اسماء أخرى كالفينيقيين في سوريا ولبنان في طبعا لهم أغاريق عاصمتهم كانت في عفوا في الشمال في شمال سوريا سوريا لا يمكن أن تكون جهنان وصيدا وصور وهي من المدن القديمة الفينيقية في جنوب في جنوب لبنان في فلسطين الكنعانيون ما موقع اليهود او العبرانيون هم كانوا يسمون بالعبرانيين فلسطين لابد ان نعرف كما ترون هي شريط ضيق يعني ينتهي بما يشبه المثلث رأسه هنا ترون إلى الجنوب وقاعدته تكون إلى الشمال هنا خليج العقبة وعاش فيه هذا يعني مسافة حوالي 27 ألف كيلومتر مربع المنطقة هذه لها أهمية أهمية حضارية قديمة وأهمية أخرى استراتيجية يعني هذه المنطقة ليست من المناطق الغنية فهي ليست غنية بالمعادن وليست في الزراعة أيضا يمكن أن تعد غنية غنى الودي الحضارة المناطق الأخرى كانت أقنا مناطق المنطقة في ذلك الحين هي بلاد ما بين النهرين العراق ومصر بسبب وجود وادي النيل فيها. فالعراق النهران نهرين هما دجلة والفرات وفروعهما روافدهما التي خمس روافد فيها يعني حتى اليوم عادليه أنهار أيضا تصب في دجلة منطقة غنية كانت في ذلك الوقت الزراعة هي مصدر الثراء. المنطقة الغنية بزراعتها فهي غنية بكل شيء وتكون أيضا لها قوة ومنعه فمن هنا كانت مناطق الجذب الحضاري هي بلاد ما بين نهرين وادي الرافدين في العراق ووادي النيل والحضارات الكبرى قامت على الأنهار يعني الحضارات القديمة قامت على هذه لأن الوجود الأنهار يؤدي إلى وجود مجتمع مستقر ينتقل المجتمع من الحالة الرعوية إلى حالة الزراعية التي تعني الاستقرار وتعني بعد ذلك تأسيس مدينة المدينة تتوسع لتتجمع عدة مدن فتكون دولة فيظهر المجتمع المدني الذي هو بداية تشكيل المجتمع الحضاري فعليه هذه المنطقة ليست فيها تلك الأنهار المهمة في فلسطين يعني لحد اليوم كما نعلم أن هنالك الصراع صراع على المياه وربما أطماع إسرائيل في لبنان هي الأنهار الموجودة على صغارها نهر الليطاني وغيره تطمع في المياه لأن عدا أزمة مياه فتعتمد على الأمطار والينابيع أو الآبار. فليست غنية لكن موقعها الاستراتيجي نلاحظ انها تربط الشرق بالغرب يعني هي نقطة التقاء الحضارة الغربية التي كانت على الطرف الاخر من البحر الابيض المتوسط هذه فلسطين هي القلب نقطة الفصل تربط المحيط الاطلسي من هنا إلى جهة الغرب بالمحيط الهندي جنوبا. كذلك هي فلسطين نجدها يعني ربما أكثر الدول لها حدود فهي تحدها لبنان وسوريا والأردن ومصر وربما يعني هنا أيضا خليج العقبة التقاع. بشبه الجزيرة العربية فهي على اتصال بالدول الكبرى الحضارات المهمة في ذلك الحين فهي إذن ممر مهم جدا ونقطة استراتيجية ولذلك كان دائما الهجمات الاستعمارية الهجمات الغزوات التي تتم على هذه المنطقة على الشرق تبدا بفلسطين يعني غزوات الرومان هجومهم الصليبيون في القدم الى الموجه الاستعماريه الحديثه يعني نابليون اول ما هاجم, هاجم فلسطين اجا الى عكا وحاصر عكا ولكن فشل فيما يبدو ف أيضا الحركة الصليونية الحديثة أول ما جاءت لتغرز طبعا ادعاءات كثيرة لكن يعرفون موقع فلسطين الاستراتيجي الذي يسيطر على فلسطين يستطيع أن يقسم شرق العالم العربي عن مغربه فهنا يفصل هذه نقطة فصل ولذلك تصير نقطة عازلة ولعل الذين دهاقين السياسة الذين خططوا لإنشاء الكيان الصهيوني اليهودي في فلسطين يدركون هذه الحقيقة فيفصلون مصر ككتلة بشرية وحضارية مهمة عن المشرق يعني حتى لا يكون لقاء ومعلوم ما يجره ذلك اللقاء من أخطار متوقعة عليهم فإذن هذه المنطقه زاخره بالامكانيات الاستراتيجيه والحضاريه ففلسطين لما نقول ان يعني ندرس فلسطين وتاريخ اليهوديه وتعلقها او ارتباطها بهذه المنطقه فلسطين لانها موقع القلب بالنسبه الى المنطقة قديما وبالنسبة إلى العالم العربي والإسلامي في العصور الوسيطة والعصور الحديثة هذا عن موقع وأهمية المكان سكان هذه المنطقة أشرنا إلى أنهم أكثرهم هاجر من شبه الجزيرة العربية أفواج من القبائل قبائل انتقلت إلى الى العراق اسسوا حضارات عظيمه البابليه الكلدانيه الـ ثم الـ والاشوريه باستثناء السومريه يقال ان اصلهم ليس من يعني من شبه الجزيره العرب مختلف في نسبتهم هل هم ساميون ام لا ثم ايضا بعد ذلك قبائل انتقلت الى مناطق اخرى في الكنعانيون في فلسطين المهم أن الكنعانيين كانوا موجودين في فلسطين قبل في في الألف التالث قبل الميلاد يعني قبل خمسة آلاف سنة واليهود وآ لم يدخلوا فلسطين إلا سنة 1189 قبل الميلاد يعني هذه ضروري أن تعرفوها دخلوا فلسطين سنة 1889 تسعة وثمانين قبل الميلاد بقيادة يوشع تدنون بينما الكنعانيون كانوا موجودين موجودين هؤلاء 3000 سنة قبل الميلاد فمن هم السكان الأصليون الكنعانيون الذين هم سموا الفلسطينيين أم اليهود الذين دخلوا إلى فلسطين بعد هذا التاريخ بحوالي 2000 سنة يعني 1189 لنقول 1189 لا قيمة لها بالنسبة إلى 3000 سنة في 1000 الثانية قبل الميلاد 1000 سنة تقريبا 1200 ومي... سنة قبل الميلاد بينما ذولاك 3000 سنة قبل الميلاد كانوا موجودين في فلسطين وهم سكانها الأصليون سبب دخول اليهود الى فلسطين طبعا تم ذلك بعد هربهم من مصر فالروايات التاريخيه تقول ان موسى قادهم للهرب من مصر ودخلوا الى سيناء لكن لم يهيأ لموسى أن يدخل بهم إلى فلسطين لكن تم ذلك بعد وفاته ودخل بها على يد يوشع. تحركات العبريين هنا يعني هذا العنوان لأننا لأنه يقودنا إلى معرفة من هو العبري من هو العبري فهناك التحركات التي قام بها من سموا بالعبريين يعني نحن نسمع عن اللغة العبرية والديانة العبرية أو أنهم يقولون نحن عبريون أو عبرانيون اليهود المعاصرون ما معنى كلمة عبري هم هنالك راي يقول العبريون هم المنحدرون من ذريه ابراهيم عليه السلام لكنهم اختلفوا في وجه التسميه طبعا هذا القول يعني ربما يتحفظ عليه حتى الباحثون في يعني ربما من اليهود هنالك يمكن أشرت أنا في أحد المحاضرات إلى الدكتور أحمد سوسه في كتابه العرب واليهود في التاريخ وأحمد سوسه هو اصلا يهودي وأسلم يقول أن هذا كتاب العرب واليهود في التاريخ كتاب هام لو هي لكم أنصح بقراءته لأنه يبدد كثيرا من الخرافات كثير من الخرافات التي صاغها مؤرخ اليهود وتبنتها الدوائر للأسف الدوائر العلمية والأكاديمية في جامعات العالم المختلفة وخاصة جامعات أمريكا وأوروبا بسبب التعاون المشترك بين المسيحية واليهودية ووقوفهم يعني يعتبرون أن الإسلام خطر مشترك عليهم فكأنهم نسوا الخطر اليهودي الذي كان يهدد به المسيحية الآن وكل خرافة يطلقها مؤرخ اليهود هي مسلمة عند هؤلاء العلماء رغم أن الحقائق الموضوعية التي يأتي بها الإسلام هي يعضعونها على محك النقد والتحليل ويرفضونها ويعتبرونها خرافه فيعني الدكتور سوسه ينفي ان يكون العبريون او ما يسمون اليهود المعاصرين هم من سلاله ابراهيم ينفي ذلك نفيا يعني ثوابت وبراهين على هذا الامر ويقول هنالك فواصل من نقطه فراغ كبيره تبلغ سبعمائة سنه لا علاقه لها بين ابراهيم وقوم من يسمون بعد ذلك بقوم موسى نحن الان نناقش وجه التسميه لماذا سمي العبريون او نشات هذه التسميه كلمة عبري يقال أن إبراهيم سمي عبريا لأنه عبر النهر عبر النهر وهذا النهر غير معروف ربما هو نهر الأردن هذا نهر الأردن هذا النهر فعبر نهر الأردن ودخل أرض العان فلسطين وربما يكون هو نهر الفرات نهر الفرات نحن نعرف ان الفرات يمر بسوريا هذا اذا قلنا هذا العراق ف... هذا العراق فنهر الفرات هذا نهر الفرات فهو يقال جاء من ارض هنا من يعني وسط العراق او جنوبه المنطقة اللي هي منطقة الحضارات المهمة في بابل وكلدان وجاء إلى اتجه شمالا الى شمال سوريا وعبر نهر الفرات فالرحلة تمت هكذا عبر نهر الفرات او يكون لانه عبر نهر الاردن هو وقومه بعض قومه كان منهم لوط وايضا ساره زوجته فسمي بال... عبريا لانه عبر النهر هذا واحد اما ان يكون عبر نهر الفرات وهو الاحتمال الاقوى أو لأنه عبر نهر الأردن هذا احتمال آخر الاحتمال الثاني أن يكون منسوبا لأحد أجداده واسمه عبر عبر تسمي عبري وهذا الرأي يطرحه ولفنسون في تاريخ اللغات السامية الرأي الآخر هو أن كلمة عبري آتي من كلمة عبرة وعبرة كلمة عربية أو لنقل سامية فهؤلاء قوم مترحلون لا يستقرون في مكان معين فهؤلاء فهم يعبرون من واد يعبرون واد إلى واد آخر وأرضا إلى أرض أخرى فالكلمة إذن تدل على التنقل والترحل في البادية غالبا فتكون كلمة عبري ترادف كلمة بدوي و انا اذكر ان الدكتور سوس في كتابه العرب واليهود في التاريخ يشير الى ان سكان مصر اهل مصر المصريين كانوا يطلقون عليهم العبيرو اي أن يعني هذا موجود في الكتابات الهيروغليفيه القديمه يسمونهم العبيرو اي سكان الباديه سكان الصحراء الباديه الذين ياتون الى مناطق الحضر كانت مناطق الحضر هي في مدن مصر في الدلتا وفي الجنوب إلى غير ذلك فكانت كلمة يعني هذا اللي يخلص إلى الدكتور ويلفنسون في كتاب تاريخ اللغات الساميه إلى أن عبري ترادف معنى بدوي فإبراهيم عليه السلام معروف قصته كيف أن أباه كان يصنع التماثيل وكانت صناعة التماثيل هي صناعة يعني الأصنام التي يعبدونها الآلهة التي يعبدونها فانه كسر أصنام قومه وثم يعني ثارت نقمتهم عليه بعثه الله لديانة التوحيد ولما لم يجد يعني مجالا لنشر دعوته أن ينشر الحق في عاصمة في أور ونشأ وولد في أور أو اوروك كما كانت تدعى فرحل إلى من عاصمة الكلدانيين في العراق هاجر مع زوجته سارة وابن أخيه لوط وبعض أقاربه ضاربا بهم الأرض حتى انتهى به السير إلى أرض كنعان أطلقوا أطلقوا أطلق أهل كنعان على إبراهيم وقومه العبريين إما لعبورهم نهر الفرات أو لأنهم بدون متجولون كما قلنا من واد إلى واد وفيما يتعلق بهذه الرحلة وتاريخها فإن أكثر الباحثين أو المؤرثين يرون أنها تمت قبل ألفين سنة من تاريخ ميلاد المسيح. نستكمل في المحاضرة القادمة الحديث عن بقية هذا الموضوع. وإلى أن نلتقي استودعكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.